وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عِدِّ اللَّهِ وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عِدِّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم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 أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْعَذَابَ فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ شاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين وَمَنْ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدَبَارِ وَمَنْ يولهم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقْتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ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 لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ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 لا تسمعون ولا تقولون الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأتٌم تسمعون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 واعلموا أَنَّ الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فثنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ فآوكم وأيدكم في نصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله أَمَانَاتِكُمْ أماناتكم وأنتم تعلمون. الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تدقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو بِعَذَابٍ بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إن الذين كفروا يفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ما يحشرون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 ما قد سلف وإن يعود فقد مضت ثنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ظنمتم من فَأَنَّ لِلَّهِ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله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 القصوى وَهُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَن نَّرْكَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنِهِ لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَتِهِ وَيَحْيَى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 اِذْ يُرِيكُمُهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُنقَلِبُ عَلَيْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرَكَ كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى فثبتوا واذكروا الله كثيراً واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم وصبروا إن الله مع الصابرين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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي تَأْرُوُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَةَ لِنَكَصَعَ لَعَقِبَهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله سديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دين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 وإما تخوفا من قوم خيانة ثم بذ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سبؤ إن لهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سدِّي لله يوفَّى إليكم وأنتم لا تظلمون وإِن جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وإِن يُرِدُّ أَيُّ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 يا أيها النبي حسبك الله وَمَنِ اتَّبَعَك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْيُهَا يا النَّبِيُّ حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِيَكُم مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَادِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَي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 من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِنَّ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَالَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَتَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوُوا وَلَصَرُوا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يُهَاجِرُوا مَا لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجرون وإن استنصرواكم في الدين فعليكم